بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعض المجلس الرابع من مجال السماع كتاب الروح الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله فصل وهذا يتضح بجواب المسألة الملحقة بالثالثة وهي قول السائلية هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو على النفس دون البدن؟ أو على البدن دون النفس وهل يشارك البدن النفس في النعيم والعذاب أم لا وقد سئل شيخ الإسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظة جوابه فقال بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين كما يكون للروح منفردة عن البدن يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا في قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة وأهل الكلام وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح وإن البدن لا ينعم ولا يعذب وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان وهؤلاء كفار بإجمع المسلمين ويقوله كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين ينكرون بمعاد الأبدان لكن يقولون لا يكون ذلك في البرزخ وإنما يكون عند القيام من القبور لكن هؤلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون إن الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ فإذا كان يوم القيامة عذبة الروح والبدن معن وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث وغيرهم وهو اختيار ابن حزم وابن وهذا فهذا القول ليس من الأقوال الثلاثة الشاذة بل هو مضاف إلى قول من يقول بعذاب القبر ويقض بالقيامة ويثبت معاد الأبدان والأرواح ولكن هؤلاء لهم في عذاب القبر ثلاثة أقوال أحدها أنه على الروح فقط الثاني أنه عليها وعلى البدن بواسطتها الثالث أنه على البدن فقط وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من يثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منكر عذاب الأبدان مطلقة وقول من ينكر عذاب الروح مطلقة فإذا جعلت الأقوال الشاذة ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب وإنما الروح وهي الحياة وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية كالقضي أبي بكر وغيره وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالفه أصحاب أبي المعالي الجويني وغيره بل قد ثابت بالكتاب والسورة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة والفلاسفة الإلهيون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد مع الأبدان فهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان لكن ينكرون معاد مع الأرواح ونعيمها وعذابها بدون الأبدان وكلا القولين خطأ وضلال وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام وإن كان قد يوافقهم عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام بل من يظل أتنه من أهل المعرفة والتصوف والتحقيق والكلام والقول الثالث الشاذ قول من يقول إن البرز خليس فيه نعيم ولا عذاب بل لا يكون ذلك حتى تقوم الساعة الكبرى كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة ونحوهم ممن ينكر عذاب القبر منها مناء على أن الروح لا تبقى بعد فراق البدن وأن البدن لا ينعم ولا يعذب فجمع هؤلاء الطوائف ضلال في أمر البرزخ لكنهم خير من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الكبرى فصل فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعلم أن مذهب سلف الأمة وإمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب وأن ذلك يحصل لروحه وبدنه وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة أو أنها وأنها تتصل بالبدن أحيان فيحصل له معها النعيم أو العذاب فهمت الأرواح إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالمين ومعاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين واليهود والنصارى فصل ونحن ننصر ما ذكرناه فأما أحاديث عذاب القبر ومساءلة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدوما فكان لا يستطيع من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا وفي صحيح المصل من عزيز بن ثابت قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حائط لبن النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه القبور فقال رجل أنا قال فمتى مات هؤلاء قال ماتوا في الإشراك فقال إن هذه الأمة تبدل في قبورها فلولا أن لا تدفنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي اسمع من ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قالت اعوذ بالله من عذاب القبر قال نعوذ بالله من عذاب القبر قالت اعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر وما بطن قالت اعوذ بالله من فتن الدجال قالوا نعوذ بالله من فتن الدجال وفي صحيح مسلم وجميع السنن عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي الله عليه وسلم قال إذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من اربع من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيه والممات ومن فتنه المسيح الدجال وفي صحيح مسلم ايضا وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلمهم سوره من القران اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المحيه والممات وأعوذ بك من فتناة المسيح الدجال وفي الصحيحين عن أبي أيوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد واجبت الشمس فسمع صوته فقال يهود تعذب في قبورها وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت علي عجوز من عجائز يهود المدينة فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم قالت فكذبتها ولم أنعم أن أصدقها قالت فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلت يا رسول الله إن عجوزا من عجائز يهود أهل المدينة دخلت فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم قال صدقت إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم كلها قالت فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوج من عذاب القبر وفي صحيح ابن هبان عن أم مبشر قال ادخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول تعوذ بالله من عذاب القبر فقلت يا رسول الله وللقبر عذاب قال إنهم لا يعذبون في قبولهم عذابا تسمعه البهائم قال بعض أهل العلم ولهذا السهب يذهب الناس بدوابهم إذا ما غيلت إلى قبول اليهود والنصار والمنافقين كالإسماعيلية والنصيرية والقرمطة من بني عبيد وغيرهم الذين بأرض مصر والشام فإن أصحاب الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما يقصدون قبور اليهود والنصارى قالوا فإذا سمعت الخيل عذاب القبر أحدث لها ذلك فزعا وحرارة تذهب بالمغل وقال عبد الحق الإشبيلي حدثا للثقي أبو الحكم ابن برجان وكان من أهل العلم والعمل أنهم دفنوا ميتا بقريتهم في شرق إشبيلية فلما فروا من دفنه قعادوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع ثم ولت فارة ثم عادت إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تستمع ثم ولت فارة فعلت ذلك مرة بعد مرة قال أبو الحكم فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم أينهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم ذكرنا أن هذه الحكاية ونحن نسمع عليه كتاب مسلم لما انتهى القارئ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم لا يعذبون عذابا تسمعه البهائم وهذا السماع واقعا على أصوات المعذبين قالها هند بن السري في كتاب الزهد حدثنا وكيع عن الأعمش عن شخيخ عن مسروق قال عن عائشة قالت دخلت علي يهودية فذكرت عذاب القبر فكذبتها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علي فذكرت ذلك له فقال والذي نفسي بيده إنه لا يعذبون في قبورهم حتى تسمع البهائم وأصواتهم قلت وأحاديث المسألة في القبر كثيرة كما في الصحيحين والسنن عن البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم إذا سئل في قبره فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وفي لفظ نزلت في عذاب القبر يقال له من ربك فيقول ربي الله ونبي محمد فذلك قول الله يثبت الله الذين أمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطونا كما تقدم وقد صرح في هذا الحديث بإعادة روح إلى البدن وباختلاف أضلاع وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين وقد روى مثل حديث البراء في قبر روح والمساءلة والنعيم والعذاب أبو هريضة وحديثه في المسند وصحيح أبي حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفقا عالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والصيام عن يمينه والزكاة عن شماله وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان عند رجليه فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من يمينه فيقول الصيام ما قباليم دخل ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل ثم يؤتى من قبل رجلائه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل فيقول له يجلس فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آضت للغروب فيقال له هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وما تشهد به عليه فيقول دعوني حتى أصلي فيقولون إنك ستصلي أخبرنا ما نسألك عنه أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه فيقول محمد أشهد أنه رسول الله جاء بالحق من عند الله فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا مقعدك وما أعد الله لك فيه فيزداد غبطة وسرورا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ويعاد الجسد لما بودئ منه وتجعل نسمته في النسم الطيب ويطير يعلق في شجر الجنة قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وذكر في الكافر ضد ذلك إلى أن قال ثم يضيق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة الضنك التي قال الله فإن له معيشة ضنك ونحشده يوم القيامة أعمى وفي الصحيحين من حديث قدارة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه لا يسمع خفقا عالهم أتاه ملكان فيقاررانهم فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله قال فيقول انظر إلى مقعدك من النار قد أبدالك الله به مقعدا من الجنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا قال قتالة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره سمعون ذراعا ويملأ عليه خاضرا إلى يوم يبعثون ثم رجع إلى حديث أنس قال فأما الكافر والمنافق فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقولان لا دريت ولا تليت ثم يضرب بمطراق من حديد بين أذنيه فيصيح صيحة فيسمعها من عليها غير الثقلين وفي صحيح أبي حاتم عن أبي غريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أسرقان يقال لأحدهم المنكر والآخر النكير فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم فوقائل ما كان يقول فإن كان مؤمنا قاله عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلى الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله فيقولان له إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ذراعا وينور له فيه ويقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي ومالي فأخبرهم فيقولان نم كنومة العروس الذي لا يقضه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال لا أدري كنت أسمع الناس يقولون شيئا فكنت أقوله فيقولان له كنا نعلم أنك تقول ذلك ثم يقار للأرض التائم عليه فتلتائم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وهذا صريح في أن البدن يعذب وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر المؤمن أتته الملائكة بحليزة بيضاء فيقولون اخرجي أيتها الروح الطيبة راضية مرضيا عنك إلى روح وريحان ورب غير غضبان فتخرج كأطيب الريه المسك حتى إنه لا يناوله بعضهم بعضا حتى ياتوا به باب السماء فيقولون ما أطيب هذه الجيحة التي جاءتكم من الأرض فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يغدم عليه فيسألونه ماذا فعل فلان قال فيقولون قال فيقولون دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنيا فإذا قال أتاكم فيقولون إنه ذهب به إلى أمه الهاوية وإن الكافر إذا احتضر أتته ملائكة العذاب بمسح فيقولون اخرجي مسخوطا عليك إلى عذاب الله فتخرجك أن تنريه جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون ما أنتنى هذه الروح حتى يأتوا به أرواح الكفار رواه النسائي والبزار ومسلم المختصر وأخرجه أبو حاتم في صحيحه وقال إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته ملائكة الرحمة فإذا قبض جعلت روحه في حريرة بيضاء فيطلقوا فينطلقوا بها إلى باب السماء فيقولون ما وجدنا ريحا أطيبا من هذه فيقال ما فعل فلان ماذا فعلت فلانا. ما فعلت فلانة فيقال دعوه يستريح فإنه كان في غم الدنيا وأما الكافر إذا قبضت نفسه ذهب بها إلى الأرض فتقول خزنة الأرض ما وجدنا ريحا أنتنا من هذه فيبلغ بها إلى الأرض السهلة وروى النسائي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهد له سبعون ألفا من الملائكة لقد الضم طمة ثم فرج عنه قال النسائي يعني سعد بن معاذ وروى من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبر ضغطة لو نجى منها أحد لن منها سعد بن معاذ رواه من حديث شعبات وقال هند بن السري حدثنا محمد بن فضل عن أبيه عن ابن أبي مليكة قال ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معادن الذي منديل من ديل نديله من خير من الدنيا وما فيها قال وحدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع قال لقد بلغني أنه شهد جنازة سعد بن معادن سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قاط ولقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد ظم في القبر ضمه وقال علي بن معبد حدثنا عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن جابر عن نافح قال أتينا صفية بنت أبي عبيد إمرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهي فزعة فقلنا ما شأنك فقالت جئت من عند بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم فحدثتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنت لا أرى لو أن أحدا أعفيا من عذاب القبر العوفيا منه سعد بن معاد لقد ضم فيه ضمه وحدثنا مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب عن معاوية العبسية عن زاذان أبي عمر قال لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته جلس عند القبر فتربد وجهه ثم سري عنه فقال له أصحابه رأينا وجهك آنفا ثم سري عنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ابنته وضعفها وعذاب القبر فدعوت الله ففرج عنها ويم الله لقد ضمت ضمة سمعها من بين الخافقين وحدثنا شعيب عن ابن دينار عن ابن دينار عن ابراهيم الغنوي عن رجل قال كنت عند عائشة فامرت جنازة صبي فبكت فقلت لها ما يبكيك يا أم المؤمنين فقالت هذا الصبي بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر ومعلومون أن هذا كله للجسد بواسطة الروح فصل وهذا كما أنه مقتضى السنة الصحيحة فهو متفق عليه بين أهل السنة قال المرودي قال أبي عبد الله عذاب القبر حق لا ينكره إلا ضال مضل وقال حمبر قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقض بها كل ما جاء على النبي صلى الله عليه وسلم اسناده جيد أقررنا به إذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه ورددنا على الله أمره قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه قلت له عذاب القبر حق قال حق يعذبون في القدور قال وسمعت أبا عبد الله يقول نؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير وأن العبد يسأل في قبره فيثبت الله الذين أمنوا بالقبل الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في القبر وقال أحمد بن القاسم قلت يا أبا عبد الله تقض بمنكر ونكير وما يروى في عذاب القبر فقال سبحان الله نعم نقض بذلك ونقول ونقوله قلت هذه اللفظة نقول منكر ونكير هكذا أو نقول ملكين قال منكر ونكير قلت يقولن ليس في حديث منكر ونكير قال هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير وأما أقوى الأهل البدع والضلال فقال أبو الهديل, الهديل والمريسي من خرج عن سمة الإيمان فإنه يعذى بين النفختين والمسألة في القبر إنما تقع في ذلك الوقت وأثبت الجبائي وابنه والبلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن المؤمنين وأثبتوه لأصحاب التخليد من الكفار والفساخ على أصولهم وقال كثير من المعتزلة لا يجوز تسمية ملائكة الله منكر ونكير وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل والنكير تقريع الملكين له وقال الصالحي وصالح قبة عذاب القبر يجري على المؤمن من غير رد الأرواح إلى الأجساد والميت يجوز أن يعلم ويحس ويعلم بلا روح وهذا قول جماعة من الكرامية قال بعض المتذرة إن الله سبحانه يعاتب الموتى في قبورهم ويعدث فيهم الآلام وهم لا يشعرون فإذا حشغوا وجدوا تلك الآلام وأحسوا بها قالوا سبيل المعذبين من الموتى كسبيل للسكران والمغشي عليه لو ضربوا لم يجدوا الآلم فإذا عاد إليهم العقل أحسوا بألم الضرب وأنكرت جماعة منه عذاب القبر رأسا مثل ضرار بن عمر ويحيى بن كامل وهو قول البريسي فهذه أقوال أهل الحيرة والضلالة فصل. وإما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب له نصيبه منه قبر أو لم يقبر فلو أكلته السبع أو أحرق حتى صار رماذا أو نسفه في الهوائه أو صلف أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدله من العذاب ما يصل إلى المقبور وفي صحيح البخاري عسامرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا قال فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا قلنا لا قال لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذه بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شرقه حتى يبلغ قفاه ثم يفعل بشرقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله قلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل منطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بصخرة أو فير فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتيم رأسه وعد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه قلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا إلى نقبل مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نهر فإذا فيه رجاله ونساء عراه فيأتيهم اللهب من تحتهم فإذا اقترب ارتفع حتى كاد يخرجوا فإذا خملت رجعوا فقلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فرجع كما كان فقلت ما هذا قالا انطلق فانطلقنا حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين هذه نار ميقيدها فصعدها بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها فيها شيوخ وشبان ثم صعد بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل قلت طوف ثمان الليلة فأخبراني عما عم رأيت قالا نعم الذي رأيته يشق الذي رأيته شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجف علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار يفعل به إلى يوم القيامة وأما الذي رأيته في رأيت في النقب فهم الزنات والذي رأيته في النهر فآكل الربا وأما الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهيم وصبيان حوله فأولاد الناس والذي يؤقد النار فمالك خازر النار والدار الأولى دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكايل فارفع رأسك فرفعت رأسي فإذا قصر مثل الصحابة قالا ذاك منزلك قلت دعاني أدخل منزلي قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملته وأتيت منزلك وهذا نقص في عذاب المرزخ فإن رؤية الأنبياء هو وحف مطابق لما في نفس الأمر وقد ذكر الطحوي عن ابن مسعود عن نبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مئة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت واحدة فامتلأ قبره عليه نارا فلما ارتفع عنه أفاق قال على مجال التموني قالوا انك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مضجوم فلم تنصرها وقد ذكر البيهقي حديث الربيع بن أنس على أبي العالية عن أبي غريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية سبحانه الذي أسرى بعبده ليلى الآية قال أتي بفرس فحمل عليه قال كل خطوة منتهى أخصى بصره فسار سار معه جبريل فأتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان فقال يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء المهاجرون في سبيل الله يضاعف لهم الحسنة بسبعمائة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ثم أتى على قوم تغضخ رؤسهم بالصخر كلما رويخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من ذلك قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة قال ثم أتى على قوم على أقبالهم رقاع وعلى أذبارهم رقاع يسرحون كما تصرح الأنعام على الضريع والزقوم ورض في جهنم وحجارتها قال ما هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين لا يؤدون صدقة أموالهم وما ظلمهم الله وما الله بظلام للعبيد ثم أتى على قوم بين أيديهم لحم من قدر نضيج ولحم آخر خبيث فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيجة الطيبة فقال يا جبريل من هؤلاء قال هذا الرجل يقوم عندهم رأة حلالا طيبا فيأتي المرأة الخبيثة فتبت معه حتى تصبح ثم أتى على خشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا قصفات يقول الله تعالى ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون ثم مر على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يريد أن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 وذكر البيهقيو أيضا في حديث الإسرائيل من رواية أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاصعدت أنا وجبريل فاستفتح جبريل فإذا بآدم كهيئته يوم خلق الله على صورته تعرض عليها أرواح ذريته المؤمنة فيقول روح طيبة ونفس طيبة نجعلوها في عليين ثم تعرض عليها أرواح ذريته الفجار فيقول روح خبيثة ونفس خبيثة نجعلوها في سجين ثم مضيت هنية فإذا انا بأخوينة عليها لحم مشرح ليس بقربها أحد وإذا بأخوينة أخرى عليها لحم قد أروح ونت وعندها ناس يأكلون منها قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء يتركون الحلال ويأتون الحرام قال ثم مضيت هنية فإذا أنا بأقوام بطولهم أمثال البيوت كلما نهض أحدهم خر يقول اللهم لا تقم الساعة قالهم على سابلة آل فرعون قال فتجئ السابلة فتطأهم فيصيحون قلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه شيطان من المس. قال ثم مضيت هنية فإذا انا بقوم مشافرهم كمشافر الإبل فتفتحوا أفواهم فيلقامون الجمرة ثم من أسافرهم فسمعتهم يصيحون قلت من هؤلاء قال الذين يأكلون أموال اليتام ظلمة ثم مضيت هنية فإذا انا بنساء معلقات بثديهن فسمعتهن يصحن قلت من هؤلاء قال هؤلاء الزوان ثم مضيت هنية فإذا انا بقوم يقطع من جنوبهم اللحم فيلقامون فيقال كل ما كنت تأكل من لحم أخيك قلت من هؤلاء قال من من امتك وذكر الحديث بطوله وفي سنن ابي داوود من الحديث انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم اغفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الذين يقولون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم وقال أبو داود الطيالسي في مسنده حدثنا شعبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على قبرين فقال إنهما لا يعذبان في غير كبير أما أحدهما فكان يأكل لحم الناس وأما الآخر فكان صاحب نميمة ثم نعى بجريدة فشقها نصين فوضع نصفها على هذا القبر ونصفها على هذا القبر ونصفها على هذا القبر وقال عسى أن يخفف عنهما ما دامتا رطبتين وقد اختلف الناس في هذين هل كان كافرين أو مؤمنين فقيل كان كافرين وكقوى قوله وما يعذبان في كبير يعني بالإضافة إلى الكفر والشرك قالوا ويدل عليه أن العذاب لم يرتفع عنهما وإنما خففا أيضا فإنه خفف مدة رطوبة, رطوبة الجريدة فقط وايضا فإنهما لو كان مؤمنين لشفع فيهما ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فرفع عنهما العذاب بشفاعته وأيضا في بعض الطرق الحديث أنهما كان كافرين وهذا التعذيب زيارة على تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما وهو ديل على أن الكافر يعذب بكفره وذنوبه جميع وهذا اختيار أبي الحكم بن برجان وقيل كان مسلمين لنفيه صلى الله عليه وسلم التعذيب بسبب غير السابين المذكورين ولقوله وما يعذب وما يعذبان في كبير والكفر والشرك أكبر الكبائر على الإطلاق ولا يلزم أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم يعذب في قبره على جارمة من الجرائم فقد أخبر عن صاحب الشملة الذي قتل في الجهاد أن الشملة تشتعل عليه نارا في قبره وكان مسلما مجاهدا ولا يعلم ثبوت هذه اللفظة وهي قوله كان كافرين ولعلها لو صحت وكلا فهي من قول بعض الرواة والله أعلم وهذا اختيار أبي عبد الله القرطبي ينتهي هنا مجلسنا هذا على خير باذن الله نلقاكم في مجلس اخر صلى الله وسلم بارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته